وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا فَتَسْلُكُونَ مِنْهَا سُبُلًا فَجَّاجًا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 من دون الله أنرى، وقالوا حرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفراء، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا.